الذي ينظر في العبادات الشرعية يجد أن العبادة كلما صار فيها مشقه أكثر كلما صار أجرها أعلى يعني مثلا الأجر المترتب على صلاة الفجر أعظم من الأجر المترتب على صلاة الظهر مثلا في الجماعة وذلك لأن الظهر يعني في الغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى جهد كبير للتقاط من النوم والذهاب إليها أما الفجر الأمر في ذلك أعظم من قل مثل ذلك في الأجر المترتب على الإنسان إذا تمكن من معصية ثم لم يفعلها مثلا قال النبي إذا خطفهم سبعت أن يظلهم الله في ظله ظل أميار أضل طويلة وذكر منه قال ورجل دعتهم رأتهم دعتهم ونصبين وجمال فقال أن يخاط الله هذا استحق أن يستظل في ظل عرش الرحمن أكثر مما يستحقه إنسان آخر ربما أن بينه وبين المرأة أميال طويلة لذلك حبت حقيقة أن أطرح موضوع مهم هذا الموضوع جرى فيه تساهل من عدد من الناس حتى بدأ بعض الناس ربما تجد أن بعضهم الآن قد مضى عليه سنوات وهو لم يفعل هذا الأمر الذي سنتكلم عنه وهو إقامة صلاة الفجر في وقتها الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن قال عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والمقصود بقرآن الفجر هنا هو صلاة الفجر حضور, كما جا... حضور صلاة الفجر مع الجنة كما ذكر بعض العلم إن الملائكة تشهد صلاة الفجر فتعرف من حضر ومن لم يحضر ويقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون فإذا صعد ويستمعون في صلاة الفجر والعصر يعني في ملائكة يكونون في الليل يحمون الناس أو يحفظون عليهم أعمالهم أو أي امر أي عمل يعملون وهناك ملائكة بالليل وهناك ملائكة بالنهار فملائكة الليل وملائكة النهار يعني ينتهي وقت هؤلاء ويبدأ وقت الآخرين في وقت الفجر والعصر هؤلاء من الفجر إلى العصر من العصر إلى الفجر فيستمعون ينزلون وقت الفجر وهؤلاء يصعدون في وقت الفجر ثم هؤلاء يصعدون وقت العصر وأولئك ينزلون وقت العصر فإذا جاءوا إلى الله تعالى سألهم قال من أين جئتم يسأل الذين صعدوا وهم يصلون الفجر الناس من أين جئتم فيقولون تركنا عبادك وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فالذي يحافظ صلاة الفجر صلاة العصر تقول ملائكة في وقت الدوام صحيح التعبير يعني في وقت نزولها تجده يصلي الفجر وبيوقت تركها له تفرده ويصلي العصر هذا المن كان يحافظ عليها صلاة الفجر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أشد صلاة على الملاحدين فقال عليه الصلاة والسلام لما صلى يوما بأصحابه قال أشاهد فلان قالوا لا قال أشاهد فلان قالوا لا قالوا وفلان قالوا لا أسماء معينة عذها النبي صلى الله عليه وسلم هل حضرت فلم يجدها قد حضرت فقال إن هذه الصلاة أثقل صلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيها يعني من الأجر والثواق لاتوها ولو حبوا وفي رواية ولو حبوا عن الأيدي والركب من عظم الأجر وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام والله لو يعلم أحدهم أنه يلد عرثا سمينا يعني لحم أو مرمتين حسنتين يعني ناقتين حسنتين سمينتين يحرص الناس عليها قال أومر ماتين حسنتين لشهدها مع الجماعة يعني فرات الفجر وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله يعني في حفظ الله تعالى وفي رعاية قال فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. يعني كل من صلى الفجر يدخل في ذمة الله يدخل في حماية الله في رعاية الله له في دفاع الله تعالى عن فمحبته له إذا كان ممن يحرص على أن يصلي الفجر من حرص عليه الصلاة والسلام على صلاة الفجر أنه كان إذا سافر أمر بعض الصحابة أن يرقبوا له الفجر حتى لا يفوت لذلك ينبغي في الحقيقة على الإنسان إذا كان مثلا في بر سينام أو كان في, في بيته أو في أي مكان أو مسافرا ينبغي عليه في الحقيقة أن يحرص على أن يجعل هناك من يرقب له الفجر متى يطلع عليه الفجر لما سافر النبي عليه الصلاة والسلام مرة وكان راجع كيل من غزوة وأراد أن ينام وقد كان صحابة المتعبين قال من يرقب الفجر أريد شخصا يرقب لنا الفجر إذا طلع يوقذنا منه من يرقب لنا الفجر قال فلان أنا أرقبه لك يا رسول قال ها أرقب الفجر قال ما يحتاج أنا أرقب لك الفجر بلال جعل يصلي وهم ناموا لكنه سعب وليس مثلا اليوم يعني يتعب من ركوبه في السيارة أو الطائرة أحيانا تركب الطائرة 6-7 ساعات ستتعب وتحتاج أن تنام فما بالك بمن يركبه فعلى دابته على بعيرته يؤلمه ظهره نحن ذكر الطائرة من دخل علي وقت صراحة الفجر وأنا طائرة جميل تكلم تصلي و... و... وما في وقت يعني وما في مكان لك تصلي في الطائرة دخل وقت هل يجوز قصر أو جمعها أو؟ جميل. مع صلاة الفجر. طبعا من مميزات صلاة الفجر جيد. مميزات. ما إنك دخلت في عمق لكن <تصفيق> من الشياء من مميزات صلاة الفجر ومن خصائصها أنها لا تجمع مع غيرها. وبالتالي لو دخل عليك وأنت في طائرة دخل عليك وقت الصلاة وقت صلاة الفجر يجب عليك أن تصليها في وقتها. لا يجوز أن الإنسان سيجمعها مع الظهر أو أجمعها قبلًا مع العشاء. لا صلاة الفجر. يعني لا تجمع مع مع مع غيرها ويجب عليك أن تصليها إن استطعت أن تصليها مستقبلاً قبل قارئاً عن ساجداً فهو أولا طبعاً أن تأتي تصلي جهة الباب أو جهة المطبخ الصغير الموجود أو في الممر أو نحو ذلك تفرش أي شيء وتصلي كلها ركعتين يعني إذا استطعت ذلك إذا ما استطعت تصليها على كرسيك حتى لو لم تستقبل قبل أهم شيء أن تقيم الصلاة في وقتها وتنوي, وتنوي طبعا أن تنوي أنك مستقبل القبل وإن لم تكون مستقبل الله طبعا نعود إلى ما كنا فيه بقصة بلال إيه ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال أنا أركب لكون فجأة أخذ بلال يصلي وهم نام كان متعبا يعني رجل راكب على ناقة أكيد النبي فعل ف لما جاء من صلاته فكأ على بغيره أو على ناقته وجعل يرقب الفجر ينظر إلى مكان طلوع الفجر حتى إذا طلع الفجر يقوم ويؤذن ويوقضهم فغلبهم النوم فلم يوقضهم إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ عمر رضي الله عنه وقام عمره إلا الشمس طالع وهم ما صلوا الفجر فاضطرب أمر الصحابة لماذا اضطرب ما تعودوا تفوتهم صلاة الفجر نحن الآن الله يطلب علينا عادل واحد يستيقلوا الساعة السابعة وقد فاتت الفجر ما عنده مشكلة كبيرة بينما ربما لو فاتته رحلة طيران أو أصابه ضرب ينزعج لكن مدام أنها صلاة الفجر فهم ما كانوا متعودين أن يفوضوا صلاة الفجر أفضل لم يكن هذا من عاداتهم وبالتالي لما تفوتوا صلاة الفجر هذا أمر جلل بالنسبة لهم قام عمر وأي قضاء بلالا وقام بلال منصرد فأخذوا يعني ارتفعت أصواتهم فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فنظر قال يا بيلان أين كلامك أن تقول كل سأرقب لكم الفجر أين كلامك قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم يعني أنتم متعبون ونمتم وأنا متعب ونمت أنا بشر أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلا الصحابة مضطلقون أنت السبب لا أنت السبب لماذا تقول شعر الوضع فيه اضطراب فقال ارتحلوا هذا موضع حضرنا فيه الشيطان ارتحلوا ارتحلوا ومشل ثلاث اربع خطوات ونجلوا في مكان وأذنوا وصلّلوا الفجر جهرا بعض الناس يظن أنك إذا صليتها بعد طلوع الشمس أنك لا تجهر ولا تصليها جماعة بل تصليها جماعة وتجهر فصلاة الفجر العادية يعني حتى لو فاتته صلاة الفجر وهم مجموعة أربعة أو خمسة فإنهم يجهرون يصلونها صلاة عادية يعني هذا يدلك على عظم فضلها أيضا صلاة الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث كثيرة يؤكد على أن من صلى البردين دخل الجنة كما في الوخاري. والمقصود بالبردين منهما الصلاة الفجر, الفجر, الفجر أحسن وصلاة العصر. الصلاة الفجر. في من هو يتساهل وصليها وتأخر. وبعد طلع الشمس. وفي من هو من يغضب. دعي تفوت تفوت الصقر ويصدر متاحك جميل طبعا الحكم في هذا أن من أخر صلاة الفجر عن وقتها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بيعقوبة عظيمة حقيقة في البخاري حديث سمره بن جندب يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه أتاني آثيان فابتعتاني فانطلقت معهما قال فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة وإذا هو يتلغ رأسه بالصخرة فينفلك رأسه فلقتين ويتدحرج الحجر يذهب هذا الضارب يأتي بالحجر أول ما يرجع فإذا رأس المضروب عاد كما كان يعطيه مرة بالصخرة ويتدحرج الحجر يذهب يأتي به فإذا رأسه عاد كما كان يعطيه مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم لمر أن المنظر فزع فعلا منظر مخيف قال سبحان الله ما هذا يا جبريل سأل جبريل في آخر الحديث قال ما هذاني فقال جبريل هذا الذي ينام عن الصلاة المفتوبة لماذا يضرب رأسه لجماعة النوم النوم في الرأس في الغالب تجد الواحد يقول تقول لقم صلي يقول رأسي تقيل ما أصدع عن السيف. الرأس الثقيل يعذب مثل هذا العذاب الله يجيرنا ويقول حديث رواه البخاري. ثم لاحظ هذا العذاب ليس عذابه في النار هذا العذاب فترة البرزخ ما بين موته إلى قيام الساعة قال الله ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى وقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر من هذا العذاب قبل أن يأتيهم العذاب الآخر فنشك أن الحرص عليها بل بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر قال من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله في الحديث البخاري إذا يا جماعة نحن أمام صلاة مجتمعتان، لا الصحيح أنه متفق أن كل واحد لها فضله، يعني اللي يصلي العشاء في جماعة كأن مقام الصلاة، اللي يصلي الفجر في جماعة كأن مقام الليل كله، حتى لو لم يصلي العشاء في جماعة، لحديث آخر من من صلي الفجر في جماعة فكأن مقام الليل كله حديث آخر غير الحديث الأول، فالمقصود أننا يا جماعة أمام صلاة هي في الحقيقة مقياس الإيمان صراحة. هي مقياس الإيمان لمن يريد أن يستيقض وإذا أراد الإنسان يستيقض سطع يعني بالهمة أذكر أحد الزملاء يدرس في ابتدائية فتكلم مرة مع الطلاب في ثاني ابتدائي عمارهم ثمان سنوات تقريبا تكلم معهم عن صلاة الفجر وفضلها وقال يا شباب ينبغي الإنسان أن يصلي الفجر في جماعة وأن يصلي في المسجد ونحو هذا الكلام رجع أحدهم إلى بيته وأقبل إلى أبي وقال يا أبي وإلى أمة قال الأستاذ يقول لابد أن تصل الفجر في جماعة وغدا إن شاء الله أنا أيقظوني أجل أن نصلي الفجر مع الجماعة قال لا أبو طيب انت عامل لنا قضية قال المهم ترى إذا لم توقظوني لصلاة الفجر مع الجماعة لن أذهب إلى المدرسة قال طيب اذهب ونم على فراش ذهب الولد ونام فلما جاء الساعة السابعة إلا أمة توقظكم قم, قم يا محمد يلا بسرعة بسرعة ندرسة قال الفجر ما اقصتوني قالت ما في فجر قم يلا صلي الآن واذهب قال والله ما في مدرسة يا ولد ضرب شيء ما في مدرسة غافر جاءت الليلة الثانية جاء عند أمه وابيه قال ترى إذا ما في فجر ما في مدرسة المهم أنه قال رضيه فلا هنم بس راح الولد نام أي قضاء للمدرسة ما في فجر كيف ما صليت ما في مدرسة يا ولد ما في المدرسة ضرب يمين يسار ما في المدرسة. فلما جاءت الليلة الثالثة حلفوا علىني سيكو. واتصلت الـ الـ يريدون أن يركبوا الساعة على وقت صلاة الفجر ولا يعلمون إن في أذن أساسا. اتصلت على أمها يما متى متي أذن الفجر قالت الله أكبر يجزي الحمد لله على حيايتكم أذن الساعة أربعة ونص ركبوا على أربعة ونص وركبوا الجهاز الهاتف اللي معهم واتصلوا على جيرانهم. عادة أبو جيران يخرج صلي الفجر قالوا بالله اضغط علينا جرس البيت وانت طالع يعني إذا أردت أن يستيقض يبدأ يرتكر أموره خلونا يعني أنت إذا وضعت في رأسك أنك ستستيقض استطعت استطعت في الغالب لكن نحن مشكلتنا أننا لا نضع هذا في أنفسنا وفعلا لما جاءت الساعة الرابعة والنصف إلا الساعة ترن والهاتف يرن والجرس يرن وكل شيء أنها قامت الساعة فقامت الأم وأيقظت الولد قام الولد الصغير هذا ولبس ثيابه وأقبل خارجه من البيت قالت يا ولدي أين تذهب في هذا الظلام ظلام تخرج لوحدك إلى أين تذهب قال بأذهب أصلي الفجر قالت لوحدك قال طيب ماذا فعل؟ أبي نائم قال طيب انتظر. فصعدت إلى الأب يعني متحض من المخدر وفي نفسه لن يستيقظ بعد ثلاث ساعات الوقت الدوام فأيقظته وذهب بولده يقول المدرس يقول أتاني الأب بعد ثلاثة أشهر وقد تغير حاله كله إلى الصلاح بسبب هذا الولد يعني الأب كان عنده أمور أخرى يقع فيها سبحان الله وصلحت أحواله كله بسبب تأثر بهذا الولد لما أخذ يستيقل وقال الأب هذا صاحبي يقول والله يا شخصارنا ثلاثة أشهر ما نغيب عن طالب الجر أنا والولد بسبب مثل هذا الحرص الذي حرص عليه طيب قد يسأل بعض الناس عن الثرق التي يستطيع أن يستيقظ بها بالصباح بالنسبة لوجود صلاة الفجر ترى ليس واجبا فقط على الرجال أن يقوموا ويصلونها في المسجد يجب كذلك على النساء أن يصلينها في البيت في وقتها يعني ما يجوز المرأة تقول والله أنا غير واجبة عليه الصلاة في المسجد إذا سوف أصلي في البيت إذا قمت إلى كليتي أو إلى مدرستي أو, أو الأم إذا استيقلت لأجل أن توقظ أولادها ما في يجب عليها أن توقظ أن تستيقظ وتصلي في الوقت والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوثة ما في كلام يجب أن تصلي في وقتها طيب أعطوني طرق أنا يا شباب يستطيع الإنسان بها أن يستيقظ صلاة الفجر شيخ أفقد هم شي يتكفل كلام يستطيع أن يكون أنه هو دمج نفسه لأنا أتذكر أنكم أربعة ممتاز. ممكن. ليش يكون عشرة أشهر عدنا أو أو يهيئ نفسه خصوصاً. إين يعني هو إذا إذا برمج نفسه وهيئها وعود نفسه على ذلك استطاع نفسه. وتلاحظون الآن في يعني في البداية إذا كان الإنسان أول يوم في الدراسة بعد بعد إجالتها أربعة أشهر. أنت عندك أحد من أولادك يدرس المقالة؟ تلاحظ أنك إذا جئت توقض ولدك لأول يوم في المدارس على الساعة الثنقص هل يقفض على طول ويستيقظ؟ لا تتعب معاً مئة في المئة صح؟ اليوم الثاني تتعب معاً تسعين في المئة اليوم الثالث تتعب مع تسعين في المئة إذا بعد مرور ثلاثة أسابيع ما تتعب صح؟ لا. تلاحظ أنك الآن اليوم توقظ المدرسة يولد على طول يستيقظ ويقوم والنوم مبكرا والنوم مبكرا لذلك أنا أقول بالنسبة للذي يقول أنا أتعب والله أحاول صلاة الفجر أول مرة ستتعب مئة بالمئة صحيح لأن غير متعود استيقاظ أربعة ونصف لكن المرة الثانية سأتعب تسعين المرة رقم عشرين ثلاثةين خلاص أنا يحدثني أحد الإخوة في قبل أيام في بيتي وتكلمت مع صلاة الفجر قال والله يا شيخ أحمد الله منذ سنتين لم تفوتني صلاة الفجر مع الجماعة من سنتين ما شاء الله تبارك الله. قلت كيف قال والله إني إذا اقترب الأذان السيط من نفسي. تعود خلاص ساعة بيولوجية التي رأسه. تعود على نفس منها أيضا أن ماذا بكرت مثلا؟ أنام مبكرا أنا. أن ينام مبكرا بحيث إنه يأخذ حظه من النوم قبل أن يؤذن عليه الفجر ويحرم عليه السهر إذا كان يعلم أنه سيؤدي به إلى الغياب فات الفجر العلم يقول ما أدى إلى محرفه محرم شيء الذي يؤدي إلى حرام حرام، فإذا كان يعلم أن سيؤدي به إلى تفويت صلاة الفجر فلا يجوز له شرعا أن يتأخر في نومه. ما في مشكلة. أحسد ما في مشكلة. إذا كنت تعلم أنك يمكن أن تنام متأخرة وتستيقظ هذا ما فيه إشكال. من الطرق أيضا الاستيقاظ. التوقيت ساعة معينة. اتفاق مع أحد. توصية الأهل. منبه معين تنام عند الهاتف وتجعل أحد يتصل بك أنا أعرف بعض الأخوة يتفق مع مؤذن المسجد غالبا مؤذن المسجد يؤذن ويجلس عشرين دقيقة أو نصف ساعة بين الأذى والإقامة. ما عند شغل يقرأ قرآن أو كذا فمن المناسب أن تقول بالله أي قضي فهو لما يؤذن وينتهي يجلس ربع ساعة يتصل بك ولا تجعله يتصل بك مبكرا لو اتصل بك مع الأذان استيقظت قلت باقي ونص ساعة على الصلاة سأنام لا إلا جعله يطفئ المتأخر من أهم الأشياء تغيير مكان النوم تغيير مكان النوم بحيث أنك لا تنام دائما على نفس الفراش بنفس البطانية نفس المكيف فوقك نفس المخدة لا غير مكان النوم نم في الصالة نم في السطح نم في في المنزل في الحوش حاول أن تغير مكان النوم لأجل ونم أحياناً من غير فراش تحتك من غير مخدة لأجل أن تستغرق في النوم 100% إنما تستغرق إلى مثلا 80% 70% بحيث أن إذا أذن للصلاة أو رنت الساعة التي بجانبك أو نحو ذلك استطعت السيق المباشرة لنوم التقيم إضافة يجمع إلى الدعاء والله أنا جربتها بنفس ما أجمل أن الإنسان إذا صلى الوثرة قبل أن ينام رفع يديه أو في سجود قال اللهم يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اللهم يتظلم النوم من صلاة الفجر يعني غالبا إذا الإنسان شعر بمثل ذلك وحرص عليه واستعان بالله تعالى وعوذ نفسه وعظم أمر الصلاة بمن الله فعلا أنه يستطيع أن ينسلك الله يزاكم خير شباب وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ومن يشاهدنا أسأل الله أن يجعلنا جميعا من يحرصون فعلا على صلاة الفجر وعلى إقامته في أوقاتها أشكرا لكم صلاةكم بزاكم الله خير الله يعطبكم بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد.